الأمر عندنا أنه لا يتوضأ أو لا يتوضأ لا يتوضأ من من من من خرج منه رعاف أو لا يتوضأ من رعاف. هذا شرع الإمام مالك رحمه الله في بيان ما هو الحدث. ما الذي ينقض عنده الطهارة؟ والحدث عند مالك رحمه الله هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة. هذا هو الحدث وما كان غير مشمول لهذا التعريف فلا ينقض الوضوء الخارج المعتاد وهي هذه التي كنا ذكرناها أكرمكم الله إما غائط أو بول أو ريح أو ماذي أو ودي أو مني الخارج المعتاد من المخرج المعتاد فيجب أن تخرج هذه الخوارج من أحد السبيلين يعني الان هؤلاء الذين نسال الله لنا ولهم العافيه يعني يركب فيهم هذه الانابيب وتفصل الدم عن البول خروج البول هذا لا يعد ناقضا للوضوء لان البول ان كان خارجا معتادا فهو يخرج من, من مخرج غير معتاد فلا ينقض الوضوء الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العاده احترازا من من خروج خارج المعتاد من أحد السبيلين لكن على وجه المرض فهذا لا ينقض الوضوء الرعاف والدم والقيح لا يشمله تعريفنا ولذلك قال إمام مالك رحمه الله لا يتوضأ الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من الرعاف وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية أن الرعاف لا ينقض الوضوء ذهب الحنابلة والحنفية إلى أن الرعاف ينقض الوضوء. استدلوا على ذلك بما رواه الدارقطني عن تاميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء من كل دم سائل ثلاثة والرعاف دم سائل. واستدلوا على ذلك أيضاً بما رواه الدارقطني. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنا على ما تقدم من صلاته والجواب عن هذين الحديثين أنهما ضعيفان هذين الحديثان ضعيفان فلا يصلحان حجة ومعلوم أن إثبات كون الشيء ناقضا للوضوء هذا متوقف على دليل لا يمكنك أن تقول هذا الشيء خروج كذا ينقض الوضوء إذا لم يكن دليل يحكم بأن خروج ذلك ينقض الوضوء فعلا وحيث لا دليل فالأصل عدم الانتقاض إلا بما ثبت دليله في هذه الشريعة والرعاف قال لا ينقض الأمر عندنا أنه لا ينقض الوضوء زيد الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم الدم كالرعاف الدم غير الرعاف في حكم الرعاف وقد كان الصحابه رضوان الله عليهم يباشرون المعارك وقالت الخنساء ومن ظن ممن يعاني الحروب بان لا يصاب فقد ظن عجزه من يعاني الحروب لا بد ان يصاب وكانوا يصابون وكانت تكون فيهم الجراحات ولو كان شيء من تلك الجراحات ينقض الوضوء لتواتر نقله وحيث لا نقل دل ذلك على انه على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا من قيح، ولا من قيح، القيح هذا حكمه حكم الدم في كونه نجسا لأنه متولد من دم، وحيث كان أصله الذي هو الدم لا ينقض الوضوء، فالفرع الذي هو القيح لا ينقض الوضوء أيضا، لكن ينبغي أن تميزوا بين ما ينقض الوضوء وما ينجس البدن. نحن الآن إذا نفينا نقضه للوضوء لان في كونه نجسا يجب أن تغسل منه الثياب ويجب أن تغسل أن يغسل منه البدن إذا إذا نزل على البدن أو الثياب شيء من ذلك نعم. ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبور أو نوم. هذا الكلام عند الإمام مالك رحمه الله ليس على ليس ليس على شموله. قال ولا يتوضا إلا من إلا من حدث يخرج من ذكر لا إلا من حدث يخرج من ذكر أو من دبور أو من نوم لكن هذه ليست الأحداث كلها لا خلاف بين المالكيتي في أن القبلة بيلذة ترقد الغضو هذا لا خلاف بين المالكيتي فيه ولم يذكره الإمام مالك هنا ولا خلاف بين المالكيتي في أن مس الذكر بيلذة ينقض الوضوء ومع ذلك لم يذكره الإمام مالك هنا فلذلك نقول هذا الكلام منه رحمه الله ليس على شموله نعم وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضى حدثني عن مالك عن نافع مولي ابن عمر توفى سنة سبع عشرة أو مئة عن ابن عمر توفى سنة أربعة وسبعين أحسن فتح الله علينا وعليك ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام وهو جالس ثم يصلي ولا يتوضأ قد تقدم لنا الكلام في في النوم وهل ينتقد الوضوء بالنوم جالسا أم لا ينتقد والمثال عندنا انه ينتقد احنا قلنا إذا كان النوم ثقيلا انتقد الوضوء سواء أكان النائم جالسا او مضطجعا او قائما او راكعا او ساجدا او على جنب او على يعني حتى اذا تصور النائم ماشيا ف فانه ينتقد وضوءه اذا حملنا نحن هذا الاثر عن ابن عمر انه كان ينام نوما خفيفا وحمله الشافعيه الذين يرون انه لا انتقاد بنوم الجالس على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يرى أن وضوء الجالس ينتقض بنومه نعم والأثر محتمل للوجهين نعم قال الإمام مالك رحمه الله باب الطهور للوضوء قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الداري أنه سمع أباه ريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم صفوان بن سليم الزهري المدني القرشي المحدث الثقة العابد كان من أئمة أهل المدينة ومن محدثيهم ومن عبادهم ذكر صفوان بن سليم عند الإمام أحمد فقال هذا رجل تنزل الرحمة بذكره ويستنزل القطر بذكره وقال سفيان بن عيينة كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله وقال الإمام مالك كان صفوان بن سليم إذا صلى في الصيف صلى في جوف البيت وإذا كان في الشتاء صلى في فوق سطح البيت يتيقظ بالحر والبرد وكان وقال وكانت ربما ورمت قدماه من كثرة الوقوف وتظهر فيها عروق خضر وحتى يكون كالسقط من طول وقوفه ومن طول قيامه كان رحمه الله من العباد ذكروا أنه دخل مرة عليه بعض أصحابه فجعله يتململ فقال له كأن لك حاجة فقال نعم ولكنه يعني ما صرح بحاجته فقالت ابنته ما له من حاجة إلا أنه يريد أن تقوم فيقوم يصلي وكان ذكر محمد بن صالح التمار قال كان صفوان بن سليم يمر بي يذهب إلى البقيع قال فقلت ذات يوم والله لا أتبع عنه فأرى ما يصنع قال فاتبعته حتى إذا وقف على قبر جلس عنده ثم قاعد يبكي فقلت, له لعل فقلت لعله قبر بعض أهله فمر بي مرة أخرى وقلت والله لا اتبعنه فتبعه فجلس على قبر على قبر آخر جلس عند قبر آخر ثم بدأ يبكي قال فسألت محمد بن المنكدر فقال له محمد بن المنكدر كلهم أهله كل أهل قبر أهله ذلك رجل يعالج قسوة قلبه كلما قسى قلبه ذهب إلى المقابر فجلس يبكي عندها فكان محمد بن المنكدر بعد ذلك يفعل مثل ما كان يفعل صفوان بن سليم وكانت له عصا يتوكأ عليها فصلى مرة فإذا شاب زحمه صفوان بن سليم بعصاه فلما سلم الإمام التفت الشاب إلى صفوان وقال لا تزحمني بعصاك والا كسرتها على رأسك ولكثره ما كان صفوان ما يراه الناس مع عصاه سميه وعصاه الزوج فطرح بعد أن قاله ذلك الفتى ما قال طرح عصاه فلما رئ من غير العصا قيله يعني لما تركت عصاك قال كنت أحملها الخير يعني يتوكأ عليها ليبلغ بها المسجد قال كنت أحميلها الخير وأنا اليوم أخاف منها الشر أخاف أن تكسر على رأسه ومات صفوان بن سليم رحمه الله سنة 2200 نعم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق سعيد بن سلمة المخزومي المدني الثقة نعم عن المغيرة بن أبي بردة ويقال فيه المغيرة بن عبد الله بن ابي بردة الرجل وثقه النسائي وثقه بن حبان لكن قال علي بن المديني المغيرة بن ابي بردة رجل من بني عبد الدار روى عن ابي هريره ولم يسمع به الا في هذا الحديث فهو اذا مجهول وساحدثكم ان شاء الله عن عن الجهالة نعم علي المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار عبد الدار هذه قبيلة من قبائل قريش منسوبة إلى عبد الدار بن قصي بن كلاب عبد الدار هذا أخو عبد مناف بن قصي عبد مناف هذا هو الذي من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمود النسب عبد الدار أخو عبد مناف قصي بن كلاب كان له بننا أربعة كان له عبد مناف وعبد الدار وعبد العزاء وعبد هؤلاء بنوه الأربعة يقال إن الدار الذي نسب إليه عبد الدار يقال هذا كان إلها من آلهتهم وقيل إنها قصيا ذكر قال عبدت بني عبدت اثنين من بني لآلهتي وعبدت واحدا منهم لداري وعبدت واحدا منهم لنفسي فالله أعلم الدار كان آل ام أم المقصود بالدار دار قصي وقصي هذا كانت له مآفر في قريش كان سيدا من سادات قريش وكانت له مآفر كانت له مكرمات ماثره كان له حجابه البيت حجابة البيت وسدانته وحفظ مفاتيحه هذا مكرمة كانت له الرفادة الرفادة هو الطعام الذي يطعام للحجيج كانت قريش تجمع له المال لي لي ليشتري به الطعام الذي يطعم به الحجيج إذا جاء موسم الحج وكانت له السقايا فكان يسقي الحجاج في موسم الحج وهذا طبعا قبل أن يحفر عبد المطلب الزمزم في ذلك الوقت الماء هذا في تلك الصحاري شيء شيء ثمين فالذي يوفره الحجج لابد أن يكون سيدا من سادات الناس هذه المكرمة الثالثة الرابعة كان له اللواء وهي الرأي في الحرب والخامس المكرمة الخامسة كانت له دار الندوة هذه الدار هي التي كانت تجتمع فيها قريش فلا يبرم أمر إلا في دار الندوة عبد الدار بن قصي كان أكبر بني قصي كان أكبر إخوته وكان قصي شديد المحبة لعبد الدار لكن عبد الدار هذا كان, كان خاملا كان مضعفا لم يكن في النباهة والعقل كإخوته ومثل هذا لابد أن يخمل ذكره إذا مات قصي فأراد قصي لمحبته في عبد الدار أن لا يخمل ذكر عبد الدار ماذا فعل أعطاه هذه المآثر الخمسة جعلها فيه من بعده فصار في عبد الدار الرفادة والسقايه والحجابه واللواء ودار الندوة فبقيت هذه المآثر في بني عبد الدار حتى نشا بنو عبد مناف وكثروا وسادوا فاستحقروا بني عمهم ان تكون لهم هذه المآثر كلها وأن لا يكون لهم شيء فارادوا ان ياخذوها منهم قهرا فحالفت عبد بن فحالفت بنو عبد مناف قبائل من قريش وحالف بنو عبد الدار قبائل من قريش وتهيئت قريش للحرب فمن الذين حالفوا عب بني عبد المناف حالفتهم بنو زهره بن كلاب وبنو تيم بن مرة بن كعب وبنو الحارث وبنو أسد فهؤلاء الأربعة مع بني عبد المناف في خمس قبائل وحالفت بني عبد عبد خمس اربع قبائل اخرى وهي بنو سهم بن عمرو بن حصيس وبنو جمح بن عامر بن حصيس وبنو مخزوم وبنو عدي فتهيؤوا للحرب قبيلتان من قبائل قريش خرجت عن هذه الفتنه وهم بنو محارب وبنو عامر وسرعوا يمشون في الصلح فاصطلحوا على ان يكون لبني عبد مناف السقايه والرفاده وان يبقى لبني عبد الدار اللواء و ودار الندوه و والحجابه اما اللواء فقد بقي فيهم الى ان جاء الاسلام فصارت الرايه في الحرب رايه الاسلام واما الحجابه فهي فيهم إلى يوم الناس هذا وتبقى فيهم إلى يوم القيامة لا ينزعها منهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ظالم وأما الندوة فقد بقيت فيهم حتى كان حكيم بن حزان فباعها باعها إلى معاوية بن أبي طالب وتصدق بثمنها فقيل له لاموه كيف يبيع مآثر قومه وآبائه فقال انما المآثر في الاسلام بالتقوى وليست بدار الندوه هذا الذي ذكرت لكم هو الذي نظمه الشيخ البدوي رحمه الله في قصيدته التي يقول فيها حجابه سقايت رفاده لواء الندوه بالقلاده هذه هذه المآثر الخمسة كأنها كانها قلاده حلا قصي بها ابنه عبد الدار سقاية حجابة سقاية الرفادة لواء الندوه بالقلادة أتحف عبد الدار أتحف قصي أتحف عبد الدار إذ رآه دون مدى إخوته مدى وإذ بنوا عبد مناف سادوا أخذ حلاه كلها أرادوا وحالفوا لأخذها بالقهر منهم بطونا خمسة من فهري شكونا البطون زهراتا تيما حارثا وأسدا خمسا على أمثالها كانت يدا وعمة النبي طيبتهم لما تحالف لما اجتمع حلف بني عبد المناف جاءت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت طيبا وأتت به إلى البيت الحرام وشرع أولئك غمسوا أيديهم في ذلك الطيب فسمي حلف المطيبين بنو عبد الدار لما اجتمعوا مع القبائل التي ذكرت لكم ذبحوا جزورا فقال قائل منهم من غمس يده في دم هذا الجزور فهو منا فغمس أحدهم يده ثم لعقها فسمي هؤلاء لعقة الدم فكان حلف المطيبين وكان حلف لعقه الدم قال هو البدوي رحمه الله وعمه النبي طيبتهم بطيبها المطيبون اسمهم وادخلوا في الطيب ايديهم ومسحوا البيت بها اذ اقسموا لانه لما ادخلوا ايديهم في الطيب مسحوا بأيديهم, بايديهم البيت الحرام واقسموا على ان يكونوا يدا على اعدائهم فلذلك قال هو وعمه النبي طيبتهم بطيبها المطيبون اسمهم وأدخلوا في الطيب أيديهم ومسحوا البيت بها إذ أقسموا ثم ينتقل إلى الفريق الآخر فقال وحالفت كذاك عبد الداري قبائل من فهرين الأخياري من فهر وفهر هو فهر ابن ابن مالك ابني بن النضر والنضر وقريش وحالفت كذاك عبد الداري قبائل من فهرين الأخياري هو صيص مخزوم عدي وخرج محارب وعامر عن هرج إلى أن يقول لعاقة الدم سوموا إذ لحسوه لعاقة الدم سمو أولئك إذ لحسو ذلك الدم ثم بصلح أخذت رفاده سقاية عبد الساده نعم أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة رضي الله عنه توفى سنة على سب سنة نعم سنة 57 على الصحيح دائما تذكرون على الصحيح هذه الكلمة لتبينوا أن المسألة فيها خلاف نعم أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله إنا نركب البحر هذا الرجل مبهم في رواية الموطأ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره من الروايات قالوا هو رجل بني مدلج وفي غيرها قيل اسمه عبد الله لكن قبل أن نصل هنا ذكرت لكم قلت لكم إنه قيل إن, إن عمرو بن سلامه لم يروي عنه إلا صفوان بن سليم وذلك فهو مجهول لكن هذا الذي هذا قائل هذا الكلام هو ابن عبد البر رحمه الله ابن عبد البر على إمامته وساعة روايته في في هذا الفن لكنه لم يعني يسلم له ما قال وصفوان بن سليم لم يتفرد بالرواية وإنما تابع سعيد بن سلمة في الرواية عن صفوان بن سليم أبو كثير وهذا تجدونه في مستدرك الحاكم وفي مشكل آثار الطحاوي وفي الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام فانتفت جهات العين لا وقد سأل الترمذي البخاري عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليمان، فقال البخاري هو عندي صحيح ابن عبد البر استشكل هذا فقال لا أدري ما هذا من البخاري يعني كيف يقول البخاري هذا صحيح قال ابن عبد البر أنا لا أدري ما هذا من البخاري ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في كتابه فهمت في السيشكا عبد البر هذا الحديث لا يوجد في صحيح البخاري يقول ابن عبد البر لو كان صحيحا عند البخاري لأودعه في صحيحه فكيف يكون صحيحا عنده ولا يخرجه في كتابه الصحيح انا اقول لا ادري ما هذا من ابن عبد البر لماذا لانه ليس كل حديث صحيح عند البخاري كتبه البخاري في صحيحه لو كان البخاري التزم أن كل حديث صح عنده يكتبه في صحيحه لكان هذا الانتقاد هذا الاستشكال وجيها لكن البخاري لم يلتزم ذلك بل روى عن البخاري قال أنه قال ما, كت... ما رويت في هذا الكتاب إلا ما صح وتركت من الصحيح خشية الطول البخاري وضح أن عنده أحاديث صحيحه لم يودحها كتابه لماذا لئلا يطول الكتاب وقد سال الترمذي البخاري عن احاديث كثيره البخاري يقول فيها هي صحيحه وليست هي في البخاري فلذلك لا يشكل علينا ان يقول البخاري هو عندي صحيح ومع ذلك لا يخرجه البخاري في صحيحه اما المجهول المجهول عند المحدثين هذا المجهول ثلاثه أقسام مجهول العين ومجهول الحال ظاهرا وباطنا ومجهول الحال في الباطن فقط مع عدالة الظاهر هذه ثلاثه أقسام المجهول مجهول العين من هو مجهول العين عند المحدثين هو كل راوي لا يروي عنه إلا شخص واحد ولا يعرف فيه جرح ولا تعديل فلان الفلاني هذا فلان لا نجده يروي عنه الا واحد ولم نجد احدا من الائمه لا عيب بن ولا سفيان بن ولا الثوري ولا مالك ولا احمد ولا احد من الائمه لم نجد احدا يقول هذا ثقه هذا, هذا كذاب هذا ما وجدنا فيه جرحا وما وجدنا فيه تعديلا هذا يسمونه عندهم مجهول العين ما حكم الرواية عن جهول العين ما حكم السند الذي يأتي فيه شخص مجهول العين هذا في في هذه المسألة خمسة أقوائي لأهل الحج القول الأول أن الإسناد أن رواية مجهول العين ترد مطلقا لا نبحث فيه ولا نفتش على روايته هذا إسناد فيه رجل مجهول العين حديثه ضعيف وروايته مردودة وهذا الحديث هذا المذهب مذهب أكثر محدثين وأكثر الاصولين بل ابن السوكي رحمه الله حكى عليه الإجماع والصحيح أنه لا إجماع وسيأتي بيان هذا لا إجماع على المسألة ولكنه قول الأكثرين لماذا؟ قال أن من شروط قبول رواية الراوي أن يكون عدلا أن يكون عدلا والمجهول هذا لم تتحقق عندنا عدالته فلذلك نطرح حديثه ونرده المذهب الثاني القول الثاني في هذه المسألة هو نقيض القول الأول أنه يقبل مطلقا وهذا القول عزاه بن مواق إلى الحنفية وهو قول وهو قول وهو, قول وهو مذهب ابن حبان ومذهب ابن خزيمة مجهور العين عندهم يطلق يقبل حديثه لماذا قالوا إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا وفي قراءة الأخوين فتثبتوا فلم يوجب الله التثبت إلا عند وجود الفسق والمجهول لم يحكم بفسقه فاذا لا, لا يطلب التثبت في روايته وإنما تقبل المذهب الثالث قول الثالث أن رواية مجهول العين تقبل إذا كان الذي يروي عنه لا يروي إلا عن ثقه كمالك ك ك ك ك كشعبة كسفيان هؤلاء لا يرون الا عن ثقه فلا يضرنا حينئذ اذن ان نجد ذلك المجهول لانه اذا نظرنا من يروي عنه وجدنا شيخا ممن لا يروي الا عن الثقات فنقبل روايته المذهب الرابع تقبل قالوا نقبل روايه مجهول العين إذا كان مع روايتي مع رواية ذلك الراوي الواحد عنه زكاه إمام من أئمة الجرح والتعديل إذا زكاه واحد من أئمة ولو روا عنه واحد فقط فإننا نقبل روايته وهذا صنيع بن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام وهو الذي رجحه بن حجر في نخبته وفي نزاته القول الخامس إذا كان ذلك المجهول العين مشهورا نوع شهرة شهر بالنجدام مشهور بالشجاعة مشهور بالكرم تقبل روايته وهذا قول ابن عبد البر وقال ابن عبد البر فيما حكاه العراقي ولبن عبد البر كل من عني بحميه العلم ولم يوهني فإنه عدل لقول مصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف خولف ابن عبد البر وطرح قوله هذا هذا, هذا الكلام عن مجهول العين النوع الثاني من أنواع الجهالة مجهول الحال ظاهرا وباطنا وهذا فيه ثلاث أقوال لكن يعني أهمها قولان القول الأول أنه يرد, أنه يرد مطلقا وهذا قول أكثرين الخطيب البغدادي وأكثرين المحدثين والقول الثاني أنه يقبل وهذا القول قال ابن الصلاح وهذا القول هو الذي يشبه أن يكون صنيع المحدثين في كثير من الكتب المشهورة ومجهول النوع الثالث من أنواع المجاهيل مجهول الحال في الباطن فقط مع عدالته الظاهرة وهذا يعني هذا بعضهم يسميه مستورا وهذا يعني الاظهر من صنيع المحدثين أنهم يقبلون حديثه وهذا الذي ذكرت لكم نظمه العراقي في ألفيته بقوله واختلف هل يقبل المجهول وهو على ثلاثة مجعول مجهول عين من له راو فقط ورده الأكثر والقسم الوسط مجهول حال باطن وظاهري وحكمه الرد لدى الجماهير والثالث المجهول للعدالة في باطن فقط فقد رأى له حجية في الحكم بعض من منع ما قبله منهم سليم فقطع إلى آخر ما قال على كل حال حديث هذا الحديث حديث صحيح قال ابن عبد البر هو ابن عبد البر قدح فيه بجهالة راويه ومع قدحه فيه بالجهالة قال هذا الحديث تلقته تلقاه العلماء ويقبول وقد أفاض الحافظ ابن حجر رحمه الله في تصحيحه وذكر طرقه في كتابه التلخيص الحبيب فليراجع من شاء نعم فقال يا رسول الله اننا نركب البحر نعم ونحمل معنا القليل من الماء قال يا رسول الله اننا نركب البحر البحر عند العرب كل ماء كثير تسميه العرب بحرا كل ماء كثير تسميه العرب بحرا حدثني منافق به ان شابين من, من من اهل الباديه ممن لم يرى يا لا لا ممن لم يروا البحر ابدا احدهما جاء الى المدينة إلى مدينه ساحليه ثم لما رجع اراد ان يصف البحر لصاحبه انه البحر البحر قال البلا واحد الماء كثير كثير في البحر الماء كثير الماء الكثير اللي عن الذي في, في... في ذهن صاحبنا هذا المخاطب قال قال له حدك السقيلدي في الدوار <تصفيق> قال لي لما تنعود كالبحر فالبحر عند العرب هو كل ماء كثير يقولنا ماء مستبحر كثير تسميه العرب بحرا لذلك يقول الله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائق شرابه وهذا ميلح أجيل هل رايتم قط بحرا ماؤه عذب بحر ماؤه عذب رأيتموه يعني ما معنى قول ربنا وما يستوي البحران هذا عذب فرات قلت لكم البحر هو الماء المستبحر الماء الكثير هو ماء الانهار وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرب وهذا ملح أجاج وهنا مسألة لغوية لا يقال البحر مأهو مالح إنما يقال البحر ماءهو ميلح ماء ملح ولا يقال ماء مالح وما يستوي البحر قال ربنا سبحانه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وقال ربنا سبحانه وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا هو هو الذي ربنا سبحانه هو الذي أرسل البحرين هذا عذب وهذا ملح وجعل بينهما حاجزا لا يبغي هذا على هذا لا يبغي العذب على الملح فيختلط به ولا يبغي الملح على العذب فيختلط به لكن أين فين هجي الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله. كان في رحلة مرة في مرة في تلك الرحلة ب السنغال وكان اغتسل في نهر السنغال. هذا نهر السنغال مصبه عند قريب مصبه بقرب مدينة تسمى مدينة سانت لويس. هذه سانت لويس في من من كبريات مدن السنغال. بقربها يصب هذا النهر نهر السنغال في في البحر يقول الشيخ رحمه الله انه كان هو في, في في في تلك الرحله في سنه 1943 قال توضات مره في نهر السنغال فكان ماؤه عذبا وتوضات مره في البحر فكان ماؤه ملحا قال ولم آتي الموضع الذي يلتقيان فيه قال وحدثني يقول الشيخ وحدثني بعض من معي ممن أثق به أنه أتى الموضع الذي يلتقي فيه نهر السنغال بالبحر قال فقعد يغرف من البحر يغرف بيمينه غرفة من الماء الملح ويغرف بيساره غرفة من الماء العذب في مجرى واحد لا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على هذا فسبحان ربنا ما أعظم قدرته وما أكمل قدرته نعم، قال إننا نركب البحر ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ركوب البحر وهذا فيه رد على من كان يقول من العلماء إن ركوب البحر مكروه إلا للجهاد أو للحج هؤلاء كانوا يركبون البحر لا لجهاد ولا لحج وإنما كانوا يركبونه لصيد ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان ذلك جائز من غير كراهه وفي قول ربنا سبحانه وهو الذي وهو الذي يسيركم هو الذي هو الذي يسيركم في البر والبحر في هذه الايه اشاره وهذه الايه جاءت في سياق الامتنان ففي هذه الايه اشاره الى ان تسييرنا في البحر من نعم الله علينا وربنا لا يمتن علينا بما يكره منا إتيانه رويت كراهه ركوب البحر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال عمر رضي الله عنه لا يسألني الله تعالى عن جيش سيرته في البحر وقد كان معاوية رضي الله عنه يكثر ويلح على عمر ان ياذن له في غزو جزيره قرب الشام قال نسمع صياح ديكتهم كنايه عن شده القرب بينهما بحر لكن مسافه قريبه جدا فعمر كتب الى عمرو بن العاص ان يصف له البحر فقاله خلق عظيم يركبه خلق ضعيف دود على عود بين غرق وبرق فلما بلغ جواب عمرو بن عاص عمر بن الخطاب قال والله لا احمل فيه مسلما ابدا فهذا المذهب حمله العلماء على من ركب البحر استكثارا من الدنيا فهذا ربما يكره له اذا كان فيه تغرير بالمهج لان العلماء لم يختلفوا في ان ركوب البحر محرم في في الزمن الذي يغلب فيه الهلكه اذا كان الغالب على من يركب البحر انه لا ينجو منه وانه لا يسلم منه وانه يتلف فيه فركوبه في البحر وان كان لاي غرض حرام عليه هذا لا خلاف فيه بين العلماء نعم ونحمل معنا القليل من الماء لماذا يحملون معهم القليل من الماء الناس يعني تقولون الشرب سبحان الله هو ولي اي شيء سيحمل يحمل الماء <تصفيق> انا اسال لماذا يحملون القليل من الماء لا اسال لماذا يحملون الماء ابو عمرو البصري كان له مستملين اعيذكم بالله ان تكونوا مثل مستملي ابي عمرو مستملي تعرفوا معنى المستملي عند الماء في قديم لما لم تكن عندهم هذه الاجهزه وكانت الحلقه تكون كبيره وما كان هذه اللا اللا اللا يعني مضخمت الاصوات فكان يكون المستملي المستملي هو الذي يعيد كلام الشيخ يكون جالسا مثلا في منتهى صوت الشيخ فيعيد كلامه ليسمع من خلفه ومن لا يسمع كلام الشيخ مستملي ابي عمرو هذا كان يضرب به المهل فاش كان يقال مستملي أبي عمرو يكتب ما لا يسمع ويقرا ما لا يكتب ويفهم ما لا يقرا فاذالك من علامه الفطنه ان يكون الجواب الذي تعطونه موافقا للسؤال الذي اساله انا سؤالي عن عن عله حمل القليل من الماء وليس سؤالي عن عله حمل الماء حتى تقول وانا اكون مجنون اذا أقول الا شي يحمل الماء في البحر طيب لماذا يحملون القليل من الماء لماذا لا يحملون الماء الكافي لو وقال يا رسول ان نركب البحر ونحمل معا القيمه يا سيدي ما تحملش معك القليل من الماء احمل معك الماء الكافي لشربك ووضوئك الجواب عن هذا قالوا اما كانوا يحملون القيمه الماء اما لان ما يركبونه لا يحتمل ان يحمل لا يحتمل أن يحملوا ماء كثيرا وهذا يدل له ما روى عبد الرزاق في مصنفه في, في يعني رواية عبد الرزاق لهذا الحديث قال الرجل يا رسول الله إنا نركب أرماثا لنا ويحمل أحدنا مويها لشفته مويه تصغير ماء تصغير ماء ما استشكلته تشيح عجب أنا أقول لكم مويه تصغير ماء نعم وجود هائل في التصغير فين كانت هذه هم؟ رجل تصغره فتقول روجين ما زالت الحروف لم يتغير حرف هم؟ ولكن هناك احنا نقول ماء ونصغره فنقول مويه منين جات لنا هذه الهاء هذه الهاء هي اصل تلك الهمزه قاعده عند الصرفيين أن التصغير يرد الحروف إلى أصولها. قالوا يحمل أحدنا مويها لشفته. والأرماث هذه مراكب مصنوعة من من جذوع الأشجار من ما يسمى بالفرنسية لغادو هو الأشجار فروع الأشجار تضم بعضها إلى بعض وتربط بالحبال هذه لا تحتمل أن تحمل الماء الكثير. هذا احتمال أول يؤيده رواية عبد الرزاق أو احتمال آخر لحي... ل... ل... ل... لعلة حملهم القلة من الماء القليل من الماء أنهم يظنون هذا الذي يركب البحر يظ... يخرج للصيد فيظن أنه يجد الصيد من قريب لكن لا يجده في ح... حيث كان يتوقعه فيستمر به الإبحار حتى لا يعود ما كان أخذه وكان كافيا أولا لا يعود كافيا آخراً. وهذا يدل له ايضا الرواية عند غير أصحاب السنن لعلها عند الدار القطني أن هذا السائل قال يا رسول الله إننا نركب البحر نصيد ونظن أن, أن نجد الصيد من قريبنا أو كما قال ثم يستمر بنا السير إلى آخر هذا الذي ذكرنا لكم فهذه العلل التي ذكروا في سبب حملهم القليل من الماء نعم فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل بيتته قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الطهور هو الماء الذي يتطهر به كما أن السحور هو الأكل الذي يتسحر به والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به والسعوط وما يستعط به والنشوق وما ينتشق إلى آخره نعم قال, قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما قال السائل يقول اننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطيشنا أفنتوضأ به أو فنت فنتوضأ بماء البحر قال لو قال صلى الله عليه وسلم نعم لكان الحكم قاصرا على من كان في مثل حال السائل من الضروره ممن يحمل معه القليل من الماء فلا يكفيه لوضوئه وشربه وحينئذ لا يكون من كان معه ماء لا يكون داخلا في الحكم لا يكون مشمولا فيه ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه بين ان من كان في مثل حال السائل ومن كان وفي غير حاله يجوز له أن يتوضأ بماء البحر لماذا؟ لأن ماء البحر طهور والطهور كما قلت لكم هو الذي يصلح لأن يتطهر به قرر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بعلته هذا منهج في الفقه يجب أن يتبع ترك في, يعني في مدد الحمد لله الآن مناهج تدريس الفقه ومناهج التأليف فيه صارت يعني تعود إلى هذا الذي أومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هو الطهور هو النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لقلنا سمعنا وأطعنا ولأخذنا الحكم من غير معرفه لعلته لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن لنا الحكم بعلته وهذا هو الذي ينبغي لدارس الفقه ولمدرسه أن يدرس مسائل الفقه مربوطة بعلالها نقول بعلالها وبأدلتها دراسة الفقه من غير معرفة للمدارك التي عليها بنى العلماء فقه هذا الفقه لا يعد فقه هذا لا يعد فقه أن تحفظ ابن عاشر فقط هذا لا تسمى به فقه أن تحفظ الرسالة فقط هذا لا تسمى بذلك فقير. لو حافظت مختصر الشيخ خليل كله ودرسته وفهمته حتى لم يغيب عليك منه مساله لم تسمى فقيها اذا لم تعلم مدارك المسائل التي في في المختصر ما تعرف الفقه عندهم معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها التفصيليه أو من ادلتها التفصيليه فاذا قيل لك ما فرائض رد تقول قال ابن عاشر رحمه الله فرائض الوضوء سبعة وهي دالك وفور نية في بدءه ولينوي رفع حداثين أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض وإلى آخر مقال طيب قل لك ما فرائضه تقول لي هاتشي ما فرائض صلاة فرائض إيش دليل ما دليل هذا ما دليل تكبير كون تكبير إحرام فرضا فمن لم يكبر تكبير الإحرام لا صلاة له ما الدليل على أن قيام القيام في الصلاة للقادر فرض فمن لم يقم هو قادر على القيام لا صلاة له ما الدليل على كل ذلك ولا سيما في هذا العصر كان كانت البلدان في وقت من الأوقات لا يسمع أهلها إلا كلام علمائها لكن الآن طيب هذا وقت الأذان نكتفي بهذا ولعلنا نتم إن شاء الله فيه المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله يا رب العالمين